أنا مثلا أسكن في مدينة تونس العاصمة هذه المدينة قريبة من البحر هي مدينة ساحلية وخاصة في فصل الصيف أفضل القضاء بعض الأيام أو أحيانا بعض الأسابيع قريب من البحر مع أصدقائي عندي بعض الأصدقاء الذين يسكنون هناك قريب من البحر والكثير من الناس يفضلون البقاء في خيم لأن الفنادق تكون عادة أغلى وهي خاصة مخصصة للسياح الذين القادرين على دفع الإيجار ولذلك أفضل أن أبقى مع أصدقائي في خيمة لمدة عدة أسابيع والآن أنا موجود طبعا في أمريكا ولكن في فصل الصيف كل صيف أذهب إلى تونس وأقذ الفصل هناك وأصبح مع أصدقائي أو مع أفراد عائلتي